قال الله جل في ع ل ا ولا يجرمنكم شنان قوم على أ لا تعديلوا اعدلوا هو أ ق ر ب للتقوى ويقول الله عز وجل و إ ذ ا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا ق ر ب ا ويقول الله عز وجل إ ن الله ي أ م ر بالعدل و ا ل إ ح س ا ن فمن أ ع ظ م مميزات مناجاه ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة في باب النقد والحكم على ا ل أ ش خ ا ص والمقالات والطوائف لزوم العادل فهم يعدلون مع الموافق و المخالف يعدلون مع المحب و المبغض يعدلون مع الحبيب و العدو لم يظلموا أ ح د ا ف إ ن ه م يقولون الذي عليهم والذي إ لهم كما قال وكيع بن الجراح إ ن أ ه ل العلم يكتبون الذي لهم والذي عليهم أ م ا أ ه ل ا ل أ ه و ى فلا يكتبون إ ل ا الذي لهم لازموا ا ل ع د ا ل ة وحاربوا الظلم البشع ف إ ن الظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة هل ظلموا احدا في م ق ا ل ة لم يقلها لا هل نسبوا الى أ ح د قولا لم يقلوا أ و فعلا لم يحدثوا لا هل افتروا الكذب حاشا لله هل طعنوا كذبا وزورا لا إ ن م ا أ ق ا م و ا الحجز والبراهين على نقدهم على كتاباتهم على جهادهم قل هاتوا برهانكم إ ن كنتم صادقين هل عندكم من علم فتخرجوه أ و ل ن ا ولذلك حفاوه اهل ا ل س ن ة بالعلم الصحيح و ا ل أ د ل ة والبراهين ويقبلون أ ح ك ا م العلماء من باب قبول خبر ا ل ث ق ة ليس تقليدا كذبوا فجروا أ ن قبول حكم العالم الخبير البصير بالمقالات الراسخ في م ع ر ف ة أ ص و ل المنهج السلفي من باب التقليد لا من باب قبول خبر ا ل ث ق ة الذي أ م ر ربنا بقبوله ومن باب أ ي ض ا التسليم ل إ م ا م ت ه والتسليم لفقه ومعرفته